نارا بالجنة هذا أول ما نتمنى أن تدخل نارا بالجنة هذا أول ما نتمنى وتهبنا الدرجات العليا يا ذلنة يا رب قادر إنه هو للنتي اهل ورفاقي يا لانا حينا لكي في جنتي اهل ورفاقي فرحين في عمل خلك